و ل ن ي و ل ب س ن ي بدل تحتك وطعمت قلبي و م ر ظ مسكت فاضت ح د ث يا حصرتي كاساتنا ف ا و ح د ث من بعد فاقي ت ا ب ي はわったわったよ بمحبه بموت متلت من هالكلب حبه ちょあおならへ